نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورد للقرآن فارتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وقعا وأقوى مقيلا إن لك قبيلاً. واذكر اسم ربك وتبثل إليه تبتينا رب المشرق والمقرب لا إله إلا هو فاتخذه وكينا واصبر على ما يقولون Ilham alina. Inna ldeen antalum wa jehima. Wa عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فدعونا ورسولنا فعصافير العور ورسول فأخذناه أخذهم وبيلا فكيف تقول إن كفرتم يومئذ يجعل من جانشيبان zamā'un khafi minni الذين معه والله قد الليل وان وآخرون يضربون في الأرض يبتعون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقربوا ما تيسوا منه وأقيموا الصلاة حسنًا، وما تقدمون أنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا. الله. الله أكبر الله أكبر